بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعفرت علمت نفس مباشرة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 ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما تفعلون انلبرار ولا في نعيم وان الفجار لفي جهنم يصلونها يوما وما أدراك ما يوم الدین ثم ما أدراك ما يوم الدین يوم لا تملك نفس لنفس شئی اول امر يومئذ لله